فوئي دايما خلي بالك وعتدي لحد ضهرك مهما كان بمطر هنس ان ممكن تبقى عندي عشان اطيخ И с ним махтуц, и Rádio وعتدي لحد ضهرك مهما كان ومطرح